Thank you طبع هذا الألبوم محفوظ لدى مؤسسة تسجيلات القاهره يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الله <تصفيق> الله اشتدي ازمة تنفرج قد قادن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه ابو السرج طالد اشتد ازمة تنفرج قد قادن الليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه ابو السرج حتى وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجي وفوائد مولانا جمل لشروج الأنفس والمواجي ولها أرج محين أبدا فاقصد محيا داك الأرجي فلرب ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجاج فلا ما ما فاض المحيى ببحور الموج من اللوجي. فنان نبت ما, ما فض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوسات وداو حرج فلا نبت ما فض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوسات وداو حرج ونزولهم وطلوعهم فالى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فاذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعارج شهدت بعجائبها حجاج قامت بالأمر على الحججين شهدت بعجائبها حججٌ قمت بالأمر على حججٍ ورداً بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فوجٍ. الشهيدت بعجائبها حججٌ قمت بالأمر على حججٍ ورداً بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فوجٍ. وإذا فتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولج وإذا حاولت نهايتها فحضر إداك من العرج لتكون من الصباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فبمبتهج وبمنتهج فهج الأعمال إدارة و وإذا ما هجت إذا انتهج ومعاص الله سماجتها تزدان لد الخلق السامجي ولطاعته وصباحتها أنوار صباح من بلج من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي من يخطب حور الخلد بها يحطى بالحور وفي قل نبها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضيه لها بتقى ترضاه غدا وتكون لجيدا من يخطب حور القلب بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضيه لها بتقى ترضاه غدا وتكون لجيدا وتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه سج وصلاه الليل مسافتها فذهب فيها بالفهم وجي وتاملها ومعانيها تاتي الفردوس وتفترج وشرب تسنيم مفجرها لا ممتزجا وبممتزجي واشرب تثني من مفاجرها لمنتزجا عقل الآتيه هدى وهوا المتولي عنه وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندر الناس مدح العقل هدى الله رياضته لعقول الناس وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج فإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرغج وإذا أبصرت منار هدى فظهر فرضا فوق الثبج وإذا اشتاقت نفس وجدت الما بالشوق المعتالج وتناي الحسن ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وغياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلا للحرش صلوات الله على المهدي الهادي الناس الى النهج وابي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج الله على المهدي الناس النهج بكر في سيرته ولسان مقالته الذي وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمر ذي النورين المستهدي المستحيي الباهج وأبي حسن في العلم إلى وفى بسحائبه الخلج وعلى الصبطين وأمهما وجميع الآل بمندارج وصحابتهم وقرابتهم وقفات الأثر بلا عوج وعلى تباعهم العلماء بعوارف دينهم الباهج يا رب بهم وبآليهم عجل بالنصر وبالفرج ورحم يا أكرم من رحما عبدا عن بابك لم يعوج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي لكن بجودك معترف فاقبل بمعادير حجاجي وَإِذَا بك ضَاقَ الْأَمْرُ فَقُولِ اشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرْجِينَ Allah